يا شهيدا علمنا معنى العزه والاباء نراه نجما ساطعا يتراءى بالكبرياء الكبرياء نجما ساطعا يتراءى بالكبرياء الكبرياء يتراءى بالكبرياء شهيدا علمنا معنى العزة والاباء نراه نجما ساقعا يتراءى بالكبرياء يتراءى بالكبرياء لك شهيد في علاه اسمع الدنيا صدى شهيد في علا اسمع الدنيا صدى هيا سير في خطى كانت كانتنا فالجنان كانت منا انني ارتجي انني أرتجي أمة عظم المرام أمة عظم المرام لا شهيدا علمنا معنى العزة والإباء نراه نجما ساطعا اتراء بالكبرياء نراه نجما ساطعا سوا بالكبرياء اثروا بالكبرياء ام الشهيد اعطاه الله ما يريد سبعين حورا الشهيد ما يريد حوراً وغدا يُشَافِعُ فِي العبيد وَغَدًا يُشَافِعُ فِي العَبِيدِ إِنَّنِي أَرْتَجِي إنني أَرْتَجِي أُمَّةً عُظْمَ أُمَّةً عُظْمَ والاباء نراه نجما ساطعا يتوابه الكبرياء نراه نجما ساطعا يتوابه الكبرياء يتوابه الكبرياء زوج الشهيد كفاك فخرا كم من وليد ابقاه ذخرا زوج الشهيد كفاك فخرا كم من وليد ابقاه ذخرا من دماه فاح عقرا شيد للاسلام نصرا, شيد للإسلام نصراً انني ارتجي وتجيء أمّة عظم المرا أمّة عظم المرا لا شهيدا على بناء من العزة والإباء نراه نجما ساطعا يتراءى بالكبيرياء نراه نجما ساطعا يتغاول بالكبرياء يتغاول بالكبرياء يا ابن الشهيدي انت البطل كم ضربت لنا مما ثن يا ابن الشهيدي انت البطل كم ضربت لنا مما ثن حين رايت اباك قط قلت ابي حي لم يزل قلت أبي حي يزل انني ارى امه عظم المرى والإباء نره نجما ساطعا يتراها بالكبريات نره نجما ساطعا يتراها بالكبريات يتراها بالكبريات فالموتُحَت مُلَازِمٌ كل العواني من الفناء كل من الفناء فاختر لي نفسك موته تلقى بها رب السماء تلقا بها رب السماء إنني أرتجي تهيهمه امه اخو المرام يا شهيدا علمناه معنى العزه والاباء نراه نجما ساطعا يتراء بالكبرياء نجما ساطعا Kiedyś wstyd, kiedyś wstyd, kiedyś wstyd,